بالعالمين والحمد لله الرحمن الرحيم والحمد لله مالك يوم الدين والحمد لله الذي إياه نعبد وبه وعليه وحده نستعين ثم أصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليم كثيرا تكلمنا في الحلقة السابقة عن عن الحياة في ضوء القرآن ثم عن العيش مع القرآن وكيف يكون الإنسان عائشا مع كتاب ربه سبحانه وتعالى ونريد الآن أن ننتقل إلى الهدف الثالث وهو هدف مهم جدا بل هو من الأهداف التي كانت هذه الدروس من أجلها وكان المقصود من إقامتها أن نستطيع أن نبني بيتا في أرض القرآن الهدف الثالث هو نريد أن نبني بيتا في أرض القرآن هذه العبارة المقصود منها أن يكون لنا حياة وعيش وبناء في رياض كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يكون هذا نعم أيها المؤمن حياتك من الممكن من أولها إلى آخرها من حين أن تستيقظ في الصباح الباكر إلى أن تنام بل من بعد أن تنام وإلى أن تستيقظ من نومك من الممكن جدا. أن تكون مع القرآن من أولها إلى آخرها لماذا وكيف إذا بنيت بيتك على أرض القرآن وإذا استعنت في بناء هذا البيت بالقرآن وإذا أخذت في بناء هذا البيت بأدوات تستلهمها من القرآن نريد هذا كله نعم نريد أن تكون الأرض من كتاب الله عز وجل قطعة من نور هذا القرآن الذي أنزره الله عز وجل على هذه الأرض ونريد أيضا عندما نهم في البناء ونشرع في تشييد هذا البيت المبارك نريد أيضا أن نستعين على هذا البناء وفي تشييده بكتاب الله عز وجل فقواعده كلها من أولها إلى آخرها من الممكن جدا أيها المؤمن أن نأخذها من القرآن وكذلك إذا أردنا أن نأخذ شيئا مما يتعلق بهذا البناء ولنضرب مثلا على ذلك بأحجاره وطوبه بملاطه أي بالخلطة وكذلك ما يتعلق بدهانه بزخارفه بتزويقاته كلها من أولها إلى آخرها أيها المؤمن من الممكن أن تكون من كتاب الله وجل نعم تصور هذا البيت قد بني في أرض القرآن وقد شيد من القرآن وقد جمل وحسن من القرآن أيضا وهذا من الممكن كيف هذا الذي نريد في الهدف الثالث أن نطمع إليه ثم من خلال الوسائل المقررة في هذه الدروس أن نصل إليه أريدك أن تطمع في هذا وأن تعلم أنه من الممكن تماما أن تشيد بناء كاملا تاما رفيعا شريفا منيسا جميلا حسنا أبيضا ولكنه من القرآن كيف هذا سنأتي بإذن الله فيما نستقبل من الدروس ولكن دعني أضرب لك أمثلة أيها المؤمن أيها المبارك يا قارئ القرآن دعني أضرب لك أمثلة لهذا البناء جاءت من كتاب الله عز وجل بل كان القرآن هو الذي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم في تشييد بناء هذه الأمة من أولها إلى آخرها نحن لا نستطيع أن نشيد بناء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها فإنما كان هذا على يده صلوات ربي وسلامه عليه ولكن من الممكن أن نساهم في تجديد بناء الأمة منذ الممكن أن نساهم في إصلاح الخلل والخطأ الذي يوجد حينا في بعض جدران ومناسب بنيان هذه الأمة في هذا الجدار في هذا البنيان العظيم هناك ولا شك أمور لا نرتديها ولا نفرح بها ونتمنى أن تزول هناك أنواع من الأعطاب أنواع من الخلل أنواع من الكسور أنواع من الشروخ في هذا الجدار العظيم في جدار هذا البنيان المشيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نساهم في تصحيح وفي تقويم هذا البنيان عندئذ يجب أن نكون أداة صحيحة سليمة في القدرة على تصحيح الأخطاء وهذا لا يكون إلا من كتاب الله عز وجل نأخذ أمثلة لننظر كيف ساهم هذا القرآن بل كيف أمر هذا القرآن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لتشييد هذا البنيان خذ أول قاعدة أول قاعدة أمر بها القرآن في توجيهه, في توجيهه الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأريد منك أن تكون منفتح الذهن جدا في تصور هذه الحقائق في تصور هذه الأوامر من القرآن حينما تنزلت على خير البشر صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه القرآن كان قبله كما ذكرنا لك ووجدك ضالا فهدى بعيدا عن نور القرآن لما تنزل عليه القرآن أمره بأن يبدأ في تشييد هذا البنيان العظيم بنيان أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما هي الأوامر الأولى التي جاءت من القرآن على هذا النبي الكريم لتشييد هذا البنيان ما هي انظر إلى أول سورة تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهي تعتبر اللبينة الأولى في تشييد هذا البنيان. نعم، هي اللبينة الأولى في تشييد هذا البنيان العظيم الذي هو أعظم بناء شيده نبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لكل نبي بنيان، لكل بني لكل نبي بنيان، لكل نبي أمة. دعاهم إلى الحق منهم من أجاب ومنهم من رد ورفض وأمة محمد صلى الله عليه وسلم دعاها نبيها فاستجاب منها امم وبقيت أيضا امم لم تجب فمن أجاب بين لهم صلى الله عليه وسلم هذا البنيان العظيم فما هي اللبنة الأولى التي وضعها القرآن لتشييد بنيان أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول سورة تنزلت على هذا النبي الكريم ما هي أول سورة تنزلت سورة العلق, سورة العلق. نعلم جميعا أن سورة العلق هي أول سورة تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم لنقرأ اوائل سورة العلق لندرك كيف كانت أول لبنه في هذا البنيان العظيم نعم ممكن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 انظر أيها المؤمن أيها المضارك يا من استمات إلى هذه الآيات العظيمات انظر إلى اوائل الأوامر التي جاءت في هذه السورة ولك أن تتخيل أن هذه أول آية استمعها محمد صلى الله عليه وسلم وكأنها كأنها اول آية أيضا تستمع إليها أنت من كتاب الله عز وجل لو كنت قبل ذلك لم تستمع إلى شيء من كتاب الله مطلقا ابدا ثم استمعت إلى آية فإلى ماذا ستستمع ستستمع إلى قول الجبار سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق شوف اقرأ باسم ربك الذي خلق فما هو أول أمر أمر به محمد صلى الله عليه وسلم امر بماذا اقرا بإقرأ. والمقصود هنا بالنسبة لقرأ المقصود ماذا هو تحصيل إيش؟ تحصيل العلم أحسن يا بارك الله فيك تحصيل العلم لأن القراءة وسيلة لتحصيل العلم القراءة وسيلة لتحصيل العلم فأول ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وهو أول طوبة وضعت في تشييد هذا البنيان العظيم تشييد بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم فأعظم قائدة وأكبر ما عندنا في هذه الأمة هو ما يتعلق بمسألة العلم ولذا جاء الأمر أولا فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أي حصل العلم وأي علم العلم النافع كيف أدركنا أنه العلم النافع لا غيره أدركناه بقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة اقرأ ليش باسم ربك الذي خلق الباء هذه تسمى بايش بأ الاستعانة بقى الاستعانة هنا باسم ربك الذي خلق فأمر أن يستعين باسم الذي خلق أي باسم الله عز وجل على ماذا على تحصيل العلم والذي يستعين باسم الله سبحانه وتعالى العظيم على تحصيل العلم هل سيحصل علما ليس له نفع هل سيحصل علما ليس له جدوى ليس من ورائه فائدة لا فإنما سيحصل العلم الذي له فائدة عظيمة وجدوى كبيرة سواء كان ذلك في الدنيا أو, أو في الآخرة ولذا هكذا كان بدايه تشييد هذا البنيان العظيم فأول ما ينبغي لكل من أراد أن يبني بيتا منيسا عظيما جميما حسنا في هذه الحياة الدنيا من كتاب الله أول ما ينبغي عليه ماذا أن يبدأ بإيش أن يبدأ بالعلم أن يبدأ أن يبدأ بالعلم وبدون العلم لن يستطيع أن يبني بيتا على طريقة وهدي وخطى وأثر هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه نعم لا يمكن وهذه وهذا مثال نضربه لك الآن بكيف نبني بيتا من القرآن كيف نبني بيتا من القرآن فهذا هو المثل الأول إذا أردت أن تبني بيتا من القرآن عماده هو كتاب الله عز وجل ولا يكون بدياناً حسنا جميل نصف من القرآن وربنا أخذت بنهج القرآن أن تشيد بناءاً في أرض القرآن فلا بد أن تبدأ بالعلم نعم أيها المؤمن لابد بد أن تبدأ بالعلم ولذا انظر إلى تكرار إلى إلى هذا التكرار العجيب إلى تكرار الله سبحانه وتعالى لمسألة العلم في هذه الآيات التي هي أول ما تنزلت وأنا لا أريد أن ينقطع ذهنك عن تصور المسألة كما هي شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سنع آية قبل ذلك مطلقا ما استمع إلى كلام من الله سبحانه وتعالى أبدا ما تنزلت عليه ولا آية تصور هذا الأمر جيدا ثم تخيل كيف كان وقع هذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم ما استمع إلى شيء ابدا وينزل عليه مباشرة أول ما ينزل اقرأ باسم ربك الذي خلق أي تعلم العلم الذي يكون فيه الاستعانه بالله سبحانه وتعالى علما يكون نافعا لك في دنياك وأخراك اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ماذا خلق الإنسان من علق. ينزل قدرة الإلهية العظيمة ثم ماذا بعدها يقرأ وربك, وربك الأكرم عاد لمسألة القراءة وربك الأكرم أي اذا استعنت بالله عز وجل فإن كرم الله سبحانه وتعالى سيفيد عليك أنواع من من العلوم النافعة الكثيرة فإذا استعنت بالله فالكرم الله سبحانه وتعالى سيكون سببا في تناول انواع من العلوم كثيرة لا حصر لها ببركة هذا القرآن العظيم وببركة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ولذا قال ابن تيم رحمه الله كلمة عظيمة جليلة قال من فعل طاعة من الطاعات ثم لم يجد لهذه الطاعة اثرا في قلبه وفي نفسه، فليراجع نفسه، فإن الله كريم. شوف العبارة، فإن الله إيش كريم. إذا فعلت طاعة وكنت مخلصا فيها مقبلا على الله عز وجل فإنه لا بد أن يثيبك الله سبحانه وتعالى أمرا آخر وطاعة أخرى ولذة ثالثة وتعالى الرابعة، لأن الله كريم. فهنا من أقبل على العلم مستعينا بالله فإن الله كريم اقرأ وربك الأكرم أي ما تخشى أن الله سيتخلى عنك سيبخل عليك لا سيمن عليك لا وإنما سيكرمك إذا أقبلت عليه وتعلمت العلم النافع مستعينا به سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي ايش علم بالقلم شوف كرر أيضا مرة ثانية مسألة العلم فكلمه القراءه تكررت كم مره مرتين وكلمه العلم تكررت ايضا مغرب. مرتين ففي كم اربع ايات تكررت تكررت مساله العلم والقراءة اربع مرات وهي اوائل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يفيدك اهميه العلم في تحقيق ما تتمناه من العيش في ظلال القران اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأعظم ما علم الله سبحانه وتعالى الإنسان هو هو هذا القرآن هو هذا القرآن فهذه حقيقة إذا أردت أن تعيش في أرض القرآن وأن تشيد بنائك في ضوء القرآن فلا بد أن يكون بدءا بالعلم وسيأتي الكلام عن هذا تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن أردت أن أضرب لك مثلا إذا أخذنا هذا فإذا القرآن لما تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يدرك هذه الحقيقة أراد منه أن يدرك هذه الحقيقة العظيمة وأنه لا يمكن أن يبني بناء مستقيما مشجدا عظيما إلا بالعلم ولذا تنزلت السورة بداية بعد ذلك لنتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا أيضا كذلك في هذا الأمر ما الصورة التي تنزلت بعد سورة العلق وأنا الآن أعيد وأكرر أن مقصودي أن تتبين كيف تبني بيتا في أرض القرآن فإذا أن تبني بيتا في أرض القرآن لابد من العلم وبدون العلم أنت لا تستطيع ولن تستطيع ولن يستطيع أحد من الناس أن يبني يبيتا في أرض القرآن. ما هي السورة الثانية التي تنزلت بعد سورة العلَم؟ سورة ماذا؟ سورة المدثر. سورة المدثر. سورة المدثر. سورة المدثر هي السورة التي على خلال بين المفسرين، ولكن جمهور المفسرين على أن السورة الثانية التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر. نريد من يقرأ لنا أواين سورة المدثر حتى نقف على الحقيقة. الكبرى الثانية في هذا الأمر الجليز من يقرأ لنا تفضل أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاطبر أحسنت يا بارك الله فيك ونفع الله بك انظر إلى ثاني سورة تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أبدا أن تنقطع حبال اوصالك في الكلام والتفكر مع هذه الآيات لأن هذا الأمر إذا انقطع لن تستفيد شيئا أريد أن تعيش وكأن هذه السورة لم يتنزل قبلها إلا سورة واحدة هي سورة سورة العلق فأمرت بالعلم قبلا والآن تؤمر بأمر آخر وهو ما يتعلق لما تعلمت يجب عليك بعد ذلك وينبغي لك أيها المؤمن أن تنطلق في, في الدعوة إلى الله عز وجل نعم أحسنت أن تنطلق في فضاء الدعوة أن تنطلق في أرض الله الواسعة فتبلغ دين الله عز وجل وتبلغ ما أمرك الله به سبحانه وتعالى وأن تتبع نهج الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم في أمرهم الناس ونهيهم الناس أمرهم بما أمر الله به ونهيهم عما نهى الله عز وجل عنه يا أيها المدتر كيف يا أيها المدتر أصل الادتار هو ماذا هو أن يأخذ الإنسان لحافل يلتحف في به ويجمع نفسه عليه فيدثر يدثر في يدثر يدثر يلتحف بهذا اللحاف وكأنه خائف من شيء أو قد جاءه شيء شيء أراده فعندئذ يدثر بهذا خوفا مما قد أحاط به فجاء الخطاب من الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل ما تنزل يا أيها المدثر لم يأت خطاب يا محمد ولا يا أيها الرسول لا وإنما جاء يا أيها المدثر يا أيها المدثر فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود إلى الكلام عن سورة المدثر الحمد لله السلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأخوة والأحبة مرة أخرى ونحن نتكلم عن سورة المدثر في كيفية أن هذه السورة كانت هي اللبنة الثانية في بناء هذه الأمة العظيمة التي شيد بناءها محمد صلى الله عليه وسلم وكان الراعي لهذا البنيان هو القرآن العظيم تنزلت هذه الصورة على هذا النبي العظيم ليبدأ في تشييد هذا البنيان الكبير الهائل الذي هو أعظم بنيان مر على تاريخ البشرية هو لم يمر على تاريخ البشرية أعظم من هذا البنيان مطلقا أبدا ويستحيل هذا في كل الوجوه وعلى كل الأفئدة فإذا يا أيها المدتر هي النبنة الثانية التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فيها من الأوامر؟ ماذا في هذه السورة من الأوامر وما الذي جاء فيها حتى تكون بهذه المنزلها العظيمة أن تكون ثاني سورة تنزلت عليه صلوة ربي وسلامه عليه استمع إلى هذه السورة مع فهم لآياتها ستنحط أن هناك شيئا تنزلت من أجله فالله عز وجل يقول في أولها يا أيها المدكر وشرحنا هذا يا أيها المدتر قل فأنذر وصفة المدكر هنا كما شرحنا الهيئة سابقا كأنها جاءت لذكر عتاب يسير عتاب لطيف من الله عز وجل لهذا الحبيب لهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه الوحي العظيم فشق عليه الأمر في بدايته شق عليه مشقة كبيرة جدا ولك أن تتصور أن إنسان من البشر بلحمه وعظامه ودمه يتنزل عليه أمر من جبار السماوات والأرض يوصل هذا الأمر جبريل عليه السلام وهو أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى الأمر شديد وهائل ليس بالهين ولا بالصغير ولذا لما تنزلت هذه الآيات وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنزلت عليه مباشرة لا لست أنت يا محمد ولا أنتم أيضا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه لستم أنتم الذين تتبثرون وتختبئون خلف اللحاف وتتركون دعوة الناس لا أنتم تخرجون تبلعون رسالات الله سبحانه وتعالى كما أمركم الله عز وجل ولذا جاء هذا الوصف فيه عتاب يثير يا أيها المبثب هذه الصفة ليست لك لا تناسبك أنت الذي يناسبك قم فماذا فأنذر قم فأنذر ولكن أن تتأمل أيضا كلمة قم قبل فأنذر لا يكون الإنذار وأنت جالس او أنت مبتجع لا وإنما الإنذار ينبغي أن يكون وأنت قائن واقف مستعد لتبليغ دعوة الله عز وجل ولذا قبل الإنذار أمره بالقيام قبل الإنذار أمره بالقيام فقال قم فانذر وربك فكبر هو الآن يريد أن ينذر فما علاقة وربك فكبر العلاقة هنا أيها المؤمن أن الذي لا يعلم أن الله أكبر من كل شيء وأن الله أعظم من كل شيء وأن الله أخوف من كل شيء وأن الله أجل من كل شيء وأن الله محيط بكل شيء لا يمكن أن يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى لأن الخلق يفرقوه أنت تريد أن تصد بين ضلال الناس بين شهواتهم بين لذاتهم بين ظلمهم بين طغيانهم بين ما هم فيه من انواع المعاصي والشرور التي يرغب فيها الشيطان تريد ان تجعل حاص... تريد أن تجعل أشداً منيعا وصافرا عظيما بين هؤلاء الناس وبين هذه الشهوات التي ملات قلوبهم ولذا ستواجه معضله كبيرة جدا وهي ماذا وهي هناك طواظيث في الأرض وهناك أناس سيخدونك عن هذه الدعوة ويجابهونك مجابهة شديدة فإن لم تكن مكبرا لله عز وجل مؤظما لشأنه سبحانه وتعالى لن تستطيع أن, أن تصمد لن تستطيع أن تصمد في مسيرك في مسيرك لهذه الدعوة وفي تبليغك لسالة الله وإذا قال وربك تكبر ليكن الله أكبر من كل شيء في قلبك ليكن الله أعظم من كل شيء في قلبك ليكن الله أجل من كل شيء في قلبك لا تخف أحد والله معك لا تنتظر من أحد عطاء والله معك لا تنتظر من أحد الرجاء والله عز وجل هو الذي معك لا تنتظر من أحد حماية والله عز وجل هو حاميك لا تنتظر من أحد أن يعينك والله عز وجل هو المعين سبحانه وتعالى وهذا معناه أن التعلق الكامل بالله ولا يعني أن تترك السنن الكونية التي أورك الله عز وجل بها لا ولكن التعلق أولا وبدءا إنما يكون بالكبير المتعالي سبحانه وتعالى ولذا قال وربك فكبر وثيابك فطهر انظر إلى هذا الأمر الجميل للداعية في مبدأ حياته الدعوية وثيابك فطهر والثياب هنا ليس تقصد هذه الملابس هذه وفقط لا وانما الثياب شاملة لكل ما يحيط بالإنسان بمعنى أنه أمره الثوب وثيابك تطهر جاءت على عن أنواع عند المفسرين عجيبة منهم من يقول وثيابك أي طهر نفسك من الشرك هذا كلام جملة من المفسرين ومنهم من يقول وثيابك فطهر اي طهر لسانك من بذيء الكلام ومنهم من يقول وثيابك فطهر اي طهر قلبك من الغش والحقد والحسد ونحو ذلك ومنهم من يقول وثيابك فطهر اي طهر ملابسك هذه من القدرات والنجاسات ونحو ذلك ومنهم ومنهم ومنهم من يقول وكل هذا صحيح كل هذا صحيح فالواجب على الداعية إذا أراد أن يقوم فيبلغ رسالات الله يجب عليه أن يطهر نفسه قبل أن ينتقل إلى تطهير الخلق من بعد ذلك إذا أراد أن يطهر الناس يجب أن يبدأ بنفسه فيطهرها من الأرجاس يطهرها من كل دنس يطهرها من كل نجس فلا يبقي في داخله شيء من هذه الأرجاس ولا يبقي على ظاهره شيء من هذه الأرجاس هذا لا بد قبل أن ينتقل إلى الدعوة إلى الله عز وجل أما إذا دخل في سبيل الدعوة وهو إلى الآن متلطخا بهذه النجاسات متلبسا بهذه القادرات لن يستطيع أن يبلغ ولن يقبل منه الناس وإن بلغ. ولذا كان الواجب على الدائية أن يطهر نفسه قبل أن ينتقل إلى تطهير غيره. وتيابك فطهر يجب أن تطهر نفسك بدءا من الشرك من التعلق بغير الله من الظن بالله ظن السوء من صرف عبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى من دعاء غير الله من الذبح ضغير الله من الطواف بغير الكعبة من ومن ومن أشياء كثيرة جدا يجب أيضا أن تطهر نفسك من الكذب من الرش من الحسب من الشقق من السب من اللعن من الشتم. من أنواع الكلام السيء البذيء يجب أن تطهر نفسك أيها المؤمن أيضا من سماء الخنا الفحش الغدي الغيبة النميمة وأنواع كثيرة جدا من أنواع ما حرم الله عز وجل عليك ومن أنواع ما هي من سيء الأخلاق يجب عليك أن تطهر ملابسك بدنك تطهره من القدرات والنجسات الداعي يجب أن يكون نظيفا حتى في بدنه نظيفا حتى في شعره وهيئته نظيفا حتى فيما أمره الله عز وجل به من سنن الفطره نظيفا حتى في ملابسه الداعي لا ينبغي أن تكون ملابسه متسخه قدرة ولحو ذلك عليها نجاسات عليها قدرات عليها لا وإنما كله من أوله إلى آخره إن نظرت إليه من الداخل فإنه هو أبيض من الجانب فإذا هو أبيض نظيف وإن نظرت إليه من الجانب الآخر فإذا هو أيضا أبيض نظيف فإن نظرت إليه من أمامه من خلفه من تحته من فوقه من كل جهاته إذا هو كالمرأة في نظافته من كل شيء لا يجد أحد عليه مدخلا أبدا فإن أراد أن يقبح في دعوته لن يستطيع إلا بالكذب والبهتان أما أن يجد مدخلا عليه لم يجد ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أن يكون كذلك وثيابك فطاهر ثم والرجل فحجر كل ما كان من قبيل الرجل كل ما كان من قبيل القبح والسوء هذه التماثيل، هذه الأصنام هذه الاحجار هذا التعظيم لهذه المخلوقات الضعيفة التي لا تنفع ولا تدفع لا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن وفي قلب المسلم أدنى تعظيم لهذه الأحجار التي يصنع منها الإنسان بيده أشكالا وألوانا من المخلوقات ثم يعظمها ويقدسها ويجلها وقد تقع في قلبه في محل عظيم والرزة فهجر يبتعب عنه ابتعادا كاملا هذا الأوامر للدعوة في بدايته وأنا أعيد وأؤكد أن هذا مثل ليس هذا تفسير لا وإنما هذا مثل أذكره لك الآن لتعلم كيف من أراد أن يشيد بناء القرآن على أرض القرآن بأدوات القرآن هذه هي طريقة القرآن ثاني سورة ثاني لبنة في هذا البناء هي سورة المدثر. تنزلت لمن أراد أن يبلغ دين الله عز وجل كيف يكون حاله كيف يجب أن يكون وصفه كيف يجب أن يكون باطنه وباهره بعد ذلك أنتقل إلى المثال الثالث وإن كان الكلام عن سورة المدثر حقيقة ينبغي أن يكون طويلا وينبغي أن يكون ايضا جميلا وينبغي كذلك أن يكون مبسوطا لأن في هذه السورة من أنواع العبر والعظات ما الله به عليم ولكن نرجئ هذا بإذن الله عز وجل إلى حلقات أخرى أو إلى درس آخر من الممكن أن يتكلم فيها الإنسان ويعرض فيه بعض بدائع هذه السورة العظيمة المجد الثالث الذي معنا والذي بنى من خلاله هذا القرآن هذه الأمة المحمدية على يد محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة إيش؟ سورة المنزمن نعم أحسنتم سورة المنزمن شوف هذه السور كلها من السور تعتبر من جزي تبارك وعمة سور يقرأها الناس كثيرا ويعرفها عموم المسلمين وهي التي شيدت هذا البناء العظيم فما الأمر الذي جاء في هذه السورة ما هو الأمر وبماذا تكلمت هذه السورة وأم ماذا كانت تتحدث هي تتحدث عن البناء الثالث وعن اللبنة الثالثة وعن القاعدة العظيمة التي لا بد من وجودها إذا أراد الإنسان أيضا مرة رابعة وخامسة وسادسة إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا في في أرض القرى نريد من يقرأ لنا اوائل سوره المزمل حتى نتكلم عن اللبنه الثالثه كمثل من امثله هذا البناء العظيم نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورث للقرآن تغيلة إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا أحسنت يا بارك الله فيك ونفع الله بك. هذه التي الثالثه من هذا البنيان العظيم جاءت. حين تنزلت عليه صلى الله عليه وسلم لتدله على أمر يستعين به على هذه الحياة بكل أمورها الآن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالعلم وحصل العلم الذي استعان به استعان على تحصيله بالله عز وجل وهذا كان في سوره العلق وهذه هي اللبنة الأولى اللبنه الثالثه هي هذه السوره العظيمه التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قيام الليل عباره عن ماذا عباده, عبادة. احسنت يا بارك الله فيك قيام الليل عباره عن عباده فهو بدءا امر بالعلم حتى يسير في طريق وهو مظفر ثم ثانيا امر بماذا لتبليغ هذا العلم فإذا سار في طريق تبليغ العلم فعندئذ ستواجهه صعوبات كثيرة في هذا الطريق هذا الطريق طريق شائك طريق صعب طريق فيه عسر طريق ستواجهك أمامك مصاعب لا حد لها ولا نهاية لأولها ولا آخرها ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فبث عنه أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل يبتل المرء على قدر على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء زيد له في البلاء فإذا انظر إلى تربية القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم أمر بالعلم ثم أمر بالدعوة فإذا أراد أن يبلغ الدعوة ستواجهه صعوبات كبيرة وعظيمة جدا فهو بحاجه إلى ذات هو بحاجة إلى ذات يستعين به على هذا الطريق وبحاجة إلى أمور تغذي هذا الجسد وتغذي هذا الروح في هذا الطريق العظيم الطويل الذي يحتف به ما يحتف من أنواع الصعوبات ما هو هذا الغذاء وما هو هذا الزاد هو زاد إيش زاد العبادة هو غذاء طاعة الرب سبحانه وتعالى التي من أعظمها أن تصف قدميك في آخر الليل لله سبحانه وتعالى والناس لا يرونك ولا أحد يعلم عنك فتصف هاتين وقدمين ثم تكبر قائلا الله أكبر وتشرع في صلاة الليل بينك وبين خالقك لا يعلم عنك أحد من الناس أبدا هذا الزاد هذا الغذاء هذا هو الذي يكفل لك أن تسير في طريق الدعوة ويكفل لك أن تسير في طريق العلم من دون أن تنقطع ومن دون أن تتعب، ومن دون أن يعتريك ما يعتريك في أثناء الطريق فتترخ الطريق وتذهب يمنه ويكره شاركا طريق الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة وأتم التشريم نعم لما هذا أيها المؤمن لما هذا أيها المبارك لأنك الآن ستسير على هذا الطريق الذي ذكرت لك أنه فيه عسر وأنت بحاجة إلى زاد في سيرك على هذا الطريق هذا الزاد ليس من الطعام والشراب، وإنما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى وبالأخف من أنواع الطاعة طاعة واحدة هي ما يسمى بالعبادة هي ما يسمى بالعبادة التي يطلق عليها عند اصطلاح بعض أهل العلم العبادة المحضة العبادة المحبة لأن العبادة الواسعة بمفهومها الشامل تشمل كل أنواع الطاعات والعبادات من دون استثناء ولكن المراد هنا هو الطاعة المحضة أو العبادة المحضة التي يكون فيها سر بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى أنت بحاجة الآن إلى أن تقوم الليل ولذا أمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل في أوائل الدعوة في أوائل الدعوة قبل الأمر بالصيام صيام رمضان تأخر إنما جاء في الهجرة قبل الأمر بالزكاة قبل الأمر بالحج قبل النهي عن شرب الخمر قبل النهي عن, عن الزنا قبل النهي عن أنواع الشرور كثيرة جدا التي جاء بها الله عز وجل وتنزلت على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه تأمل كل هذه الشرور لم ينهى عنها إلا متاخرا. وكل هذه الأوامر العظيمة التي أرقان الدين لم يؤمر بها أيضا إلا متاخرا. قياسا بالأمر بقيام الليل لماذا هذا لأنك يا أخي المؤمن يا أخي المبارك عندما تريد أن تسير إلى الله عز وجل أن تسير في طريق الدعوة بحاجة إلى غذاء بحاجة إلى زاد هذا الزاد لا يمكن أن يكون إلا من نوع واحد وهو العبادة المحضه التي تصلك أنت مباشرة مع خفائن بالله سبحانه وتعالى وحده ولذا من سلك هذا الطريق واحتاط لنفسه بهذه العبادات استطاع أن يسير من دون تعب ولا كد ولا انقطاع أما من أراد أن يشغل نفسه من أول يومه إلى آخره بالدعوة المجردة مثلا أو بطلب العلم المجرد مثلا فإنه لن يستطيع أن يصل إلى درب الأنبياء ولن يسلك طريقهم ولن يصل موافيلهم ولن يبلغ شأوهم أبدا لأنهم إنما بلغوهم هذه المنازل وكذلك بلغ أتباعهم من الصحابة والسلف الصالح هذه المنازل بزاد بطعام بشراب هذا الزاد وهذا الطعام وهذا الشراب هو العبادة المحضة التي تكون سرا بينك وبين الله عز وجل والتي جاء الأمر فيها في هذه السورة باكرا وهي الذنى الثالثة في, في تشييد هذا البناء العظيم ولذا جاء الامر بالعباده المحضه هنا جاء الامر بالعبادة المحضة هنا يا ايها المزمل قم الليله الا قليلا نصفه او ايضا نصفه او زد عليه ورتل القران ترتيلا شوف ترتيل القرآن ما يقرأ في هذه الساعات العظيمه في اخر الليل قراءها هكذا هزلا لا وإنما ورتل القران ترتيلا لما هذا كله قال الله عز وجل شوف العله ان هذه تدل على التعليل. التعليل, لما؟ لما التعليل لما قبلها تعليل لما قبلها ما علة هذا؟ قل له قال إن الله عز وجل سنلقي وتأمل كلمة الإلقاء, الإلقاء لا يقوم إلا لشيء فيه شدة فيه قوة إن سنلقي عليك كيف؟ ماذا؟ قولا ثقيل صفته أنه ثقيل أنه ثقيل إن سنلقي عليك قولا ثقيل ثقيل أي متين كبير عظيم شديد يحتاج أن تستعد له وأن تتهيئ له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح إن هذا الدين متين فاوغل فيه رفق والرفق هو أن تستعين في مسيرك في طلب العلم وتستعين في مسيرك إلى الدعوة تستعين بالعبادة التي بينك وبين الله عز وجل قيام الليل صيام خاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى كفالة يتيم بينك وبين الله لا يدري عنها أحد أمور خاصة لا يدري عنها إلا الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن وخاصته اللهم إن نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل اللهم إن نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم في جوار ورفقة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله في الحلقات القادمة صلوات ربي وسلامه على أشرف خلقه وعلى أتباعه وعلى آله وأصحابه وأن معهم برحمته وجوده وكرمه